موقع الشيخ حسن فرحان المالكي دبليو <متصفيق> المالكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد اللهم صل عليه وسلم على محمد وعلى آله محمد في هذه الحلقة طبعا ذكرنا في الحلقات الماضية يعني أو آخر حلقة ذكرنا عن القبلة تحويل القبلة وأن الله من من علل تشريعه القبلة إلى مكة أنه يريد أن يكشف من يثبت على طاعة النبي وطاعة الأمر القرآني ومن ينقلب على عقبه وأن المنقلبين على عقابهم هؤلاء لم يدون لنا أخفية أخبارهم من كتب التفاسير والمغازي والسير وأظهرت هذه الكتب بأن الجميع نفذ الأمر بكل حلاوة يعني بكل بكل راحة نحن بحاجة أن هنا رد عليهم أن يقال أصلا الله ما شرع هذه إلا لهذا ما شرع هذا إلا لهذا فإذا لم يكن هناك نتيجة للتشريع الله ذكر العلة فما الفائدة ثم خاطب أهل الكتاب لأنهم القيادات الفكرية التي كانت تريد الاستحواذ طبعا كان لهم تذكروا أن زعيم الأوس زعيم قبيلة اسمه أبو عمرو الفاسق كان يحارب مع أبي سفيان ومع قريش إذا أهل الكتاب لهم ليس فقط العالمين بالتوراة لهم جمهور لهم قبائل لهم مناصرين لهم يعني محاولة إطفاء النور النبوي أو النور القرآني هذه محاولة جادة هي ليست لعبا يعني هكذا إذن عليّة حال هنا سنفهم يعني ونحن نقرأ الآن سنفهم لماذا هذا التحول لماذا هذا الضعف في المسلمين لماذا هذا التسيب الفكري التسيب المعرفي الاعتماد على القوة الجسدية وترك العقل هذه أمراض أصابتنا في الصميم من قديم يعني كشف لنا القرآن أنه من سلفنا من أيام سلفنا وهناك أثر لليهود والنصارى والمنافقين لهم في أثر على القرار المعرفي إن صح التعبير لأن المعرفة تحتاج إلى قرار يجب أن تعرف يجب أن تبحث يجب أن تخلص المعلومة فنواصل في هذا قليلاً ثم نفتح موضوعاً آخر في غاية الأهمية أيضاً يعني ذكر الله بعد ذلك إن الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة, ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير ثم ذكر الآيات أيضا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرمس الحرام ثم يذكر الله النعمة هنا ضروري لأنها تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وليأتم فلا تخشوهم وخشوني وليأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إذا الله يريد منا بسبب هذه النعمة نعمة النبي عليه الصلاة والسلام أن نذكره أن يكون الله في قلوبنا وإذا حضر الله في القلب أتت المعارف وأت التواضع وأت الإحسان إلى اليتيم واتت الأخلاق أت كل شيء لكن الله لا ينزل في القلوب الممتلئة بال بالأنداد للرموز معينة لا ينزل الله يريد قلبا خاليا له ولمن يحب اذا اراد الله ان يدخل معه من شاء فليدخل يدخل نبيه يدخل من احب من اوليائه وهكذا اما ان, أن نملا قلوبنا بفلان وفلان حتى ان الله ما يجد, ما يجد فراغا بالمعنى طبعا المعنى المجازي الله لا يجسم ولا يجوز عليها الزمان ولا المكان بس اقصد ان الله لا ينزل في هذه القلوب غير المعده فيقول فاذكروني أذكركم هذا طلب الله بسبب نعمة النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نذكره تتذكره وانت تتمشي تتذكره وأن ترى الشجر والحجر والسماء والفلك والأرض تتذكره وأن ترى الوان الناس واختلاف وألسنتهم وألوانهم تتذكره من المجرة إلى الذرة هذه هذا هو الذكر وهذا له أجر أجره أعظم من ربما من أجر الصلاة والصوم هكذا الـ الـ الذين أفعله على على استعجال <تصفيق> إذن كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون طبعا الشكر لله يختلف عن الحمد أيضا هذا موضوع آخر بس ما احب اتوسع فيه بس المقصود أن الشكر خاص بالأشياء التي يعطيك الله لتفعل بها وجعل وجعل لكم السمع والابصار والافئده ما تشكرون شكرها تفعيلها اما الحمد فهو على اشياء لا توظفها على خلق السماوات والارض ونعم كبرى اما الشكر فهو خاص بتوظيف النعم بتوظيف ما اعطاك الله من نعم وهذا يعني بتتبع ربما يعرف هنا يقول الله عز وجل في ولا تقولوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم هنا علة الإبتلاء التي لم يفهمها المسلمون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون ولئيك عليهم صلواتهم ربهم ورحمه وولئك هم المهتدون محتمل أن هذه الآيات هذا المقطع من الآيات أنه نزل بعد يعني في قصة أحد او قريب من قصة أحد لأنه كما قلنا بأن الصوره قد تنزل معظمها في وقت واحد لكن قد تبقى آيات تنزل في وقت آخر فلذلك يعني سنأتي إلى تفسيرها أو ليس تفسيرها تدبرها لاحقاً مع آيات أحد إن شاء الله. طبعا هنا ستأتي قصة مهمة جدا لعلّ أدركها في الأربع دقائق المتبقية. يقول الله عز وجل أيضاً ومن الناس من يتخذ هذا الكلام في العهد النبوي هذا هذا قرآن كريم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله, جميع الله شهيد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا هنا في قيادات هنا الله يخبر أن هناك أناس يتخذهم اندادا هناك انداد يعني في يعني كثير من المسلمين أو بعض المسلمين يتخذ اناسا اشخاصا كانه ند لله يحبه يحبه كحب الله يطيعه كطاعه الله وربما اكثر يقتدي به، يصدقه فيما قال وهكذا يعني مرتبط بهذا الند ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة الله جميعاً وأن الله يشهد العذاب ثم يذكر قصة الانداد هؤلاء اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال الذين اتبعوا المساكين المقلدين ها؟ لو أن لنا كرَّة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصاراتنا عليهم وماهم بخارجنا من النار نحن الثقافة التي ورثناها يعني جعلت لنا كل الأنداد الأصنام كل شيء الأحجار حتى تستطيع يعني هذه ثقافة عجيبة هذا البعض الثقافة التي ورثناها واضح أن فيها كيد شيطان عجيب حصر لك الأنداد والأوثان والأصنام في الأحجار بينما هؤلاء الأندات بشر مثلي ومثلك كانوا قيادات رأي كانوا قيادات كانوا زعامات كانوا موجهين كانوا... قل ما شئت نعيد قراءة الآيات وهي من آية رقم 165 من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وقت العذاب أن القوة لله جميعا معنى هذا أن هؤلاء الأنداد كان لهم قوة وبعض الصحابة أو بعض أتباع النبي في المدينة بعض المسلمين في الجملة كانوا يرون أن هؤلاء أقوياء سواء قوة معرفك كما في اليهود أو قوة زعامك كما في أبي عامر الفاسق أو قوة تجارك كما في بعضهم الله أعلم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ وقتها يعني وقت إذن إذ تبرأ الذين اتبعوا اللي هم القيادات والزعامات تتبرأ من من التابعين إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال الذين اتبعوا المساكين المطيعين أمثالنا كذا الشعوب المسكينة قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا طيب الله خبرك الآن تبرأ من كل ظلم وتعلق بالله وأحب الله ولا تحب أحد فوق حب الله عز وجل ولا تتخذ من دون الله أندال الآن خبرك وأنت،, وأنت حي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فلا بد أن تكتشف يوم القيامة أن, يوم القيامة أن هؤلاء الذين كنت تتبعهم وتقلدهم وتحبهم هكذا على العماء تحب، تحبهم بعماء وبطلع هل تتوقع بأنهم بأنه سيتاح لك الفرصة؟ يا أخي راجع من الآن نحن الآن ندعو أنفسنا وندعوك اقرأ القرآن من جديد تدبر من جديد حاول أن تفهم من جديد حاول أن تهدأ تعوذ من الشيطان استعم بالله هذه الرسالة وصلت ستسأل من سمع هذا الكلام سيسأل يوم القيامة وأنا سأسأل إن صنصحني أحد عن كلامه نحن كلنا مسؤولون دقق في النصيحة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون فهذه اذا ان شاء الله بعد بعد الفاصل سنستكمل في هذا الجانب لانه مهم ثم ننطلق الى موضوع اخر والسلام عليكم موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.almaliki.com نعم <تصفيح> بسم الله طبعا ذكرنا هنا الأندات بانه هذا كل هذا في السيره النبويه من ايام السيره من ايام النبي عليه الصلاه والسلام والنبي يعاني من قيادات رأي او قيادات فكرية أو قيادات مهادة لله ورسوله معارضة ويسمع لهم بعض المسلمين وربما شكلوا جماعات ضغط صح التعبير لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يستسلم لهذا الضغط لكن قد يستسلموا من بعده من المسلمين إذا كانت هناك عمليات ضغط قد تحدث فهذه الجماعات من أهل الكتاب من المنافقين من الزعامات القبلية ربما من الحدود البعيدة لأن الروم والفرس كانوا يعني يقلقهم هذه النبوة الجديدة التي سمعوا بها والشيطان له تحريض قائد الضلال العام هو الشيطان يستطيع أن يأمر ملكا كملك الفرس أو ملكا كملك الروم في محاصرة هذا النور انتبهوا أحيانا نحن نكون ماديين أكثر من اللازم وننسى الشيطان والشيطان هو إذا كنا مؤمنين بما ذكرها الله في القرآن الكريم فهو قائل الضلال العام كله من الكفار إلى المسلمين أي ضلال أي أمر بقتل بهجران معرفة باتباع الهوى بالعصبية بإحياء الجاهليات هذا القائل العام يرجع إلى الشيطان طبعا المادية يعني المادية التجربية مطلوبة المادة لكن المادية فيما أخبرنا الله عز وجل به فظني أن هذا من باب الرياء مع النظريات الغربية والتشبع بأنه لا من إلا بشيء مادي وهكذا هذا الرد عليه يتم في وقت لاحق لكن على أي حال هنا هنا أقول يقول الله استكمالا للأنداد هؤلاء يقول الله عز وجل طبعا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار ثم يحذرنا الله هنا من الشيطان لأنه هو الذي صنع هذه القيادات وهؤلاء الأتباع من أيام النبي نفسه كانت موجودة هذه لن يأمر النبي الله بشيء يعني مستقبلي أو ينهى عن شيء لم يقع يعني غالبا يخاطب النبي ويخاطب مجتمع النبي يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبي إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هل تحققت هذه، هذا التحذير للناس من اتباع خطوات الشيطان خطوات الشيطان الشيطان له خطوات الشيطان ليس له من الآية هذه عندما نريد أن نعرف لماذا تقهقر المسلمون وضيعوا قرآنهم وكذا لابد أن نعرف أن هذا التقهقر قد بدأ تدريجا من, من عهد النبي أقصد ليس بالنبي ومن آمنوا معه لكن بدأت بنتشك جماعات كانت غير مر راضية عن النور الإلهي حتى أن الله ذكر يقول وأعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثيرا من الأمر لعنتم لشقيتم يعني يعني فهذه موجودة من من تلكل تحذير الله من التأثر به الكتاب هناك جماعات تتشكل فكرية وغيرها هنا حذر أيضا من خطوات الشيطان الشيطان أقصد لا يأتي بخطوة واحدة لا يأتي ويقول لك أكفر لا ينقلك إلى شيء آخر يقول شوف يا أخي اليهود هؤلاء ترى عندهم كتاب وعندهم علم وانت لك مصلحة وعندك أبناء وعندهم أموال هؤلاء التجار يعني يأتي بهكذا تستطيع أن تعبد الله ما يحتاج تتبعها يعني هذا رسول نعم لكن ترى في ناس أعلم منه أخبره عارفين الدنيا من قبل ما يولد يعني بهذا ال... استغفر الله العظيم بهذا المعنى فالمقصود الشيطان له خطوات يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان يدفعك من خطوة إلى خطوة كالدرج ما يأتيك مباشرة واليوم يفعل بنا الأفاعيل يعني الشيطان ليس يعني يعني أنا أحيانا أرى بعض الخ... يعني بعض الخطابات والوعاظ والمؤلفين يعني أعرف أن الشيطان أنه يتكلم بلسان الشيطان وهو لا يمتلك روح فلسفية حتى يكتشف نفسه هل تطيع فعلا المعرفة أن تطيع الشيطان هذا قصة طويلة إذن إنما يأمركم هناك ثلاث أوامر للشيطان ضروري أن نعرفها إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا ما وقع يعني بعدما حذر الله المسلمين في عهد النبي من أهل الكتاب ورأينا أنها تحققت بعض بعض أخلاقها الكتاب أيضا حذر الله المسلمين من الشيطان وتحققت هذه الأمور حدث, حدث السوء حدث الفحشاء يعني الفحش من القول الكلمة الفاحشة من السب من اللعن من القذف وحدث أن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا مستمر اليوم القول قول على الله بغير علم البعض قد يقول طيب أنت في برنامجك هذا ألا تقول على الله بغير علم أنا أقول أنا أتحرى ما أمكنني وصوبوني أخبروني وأنا أرجع لكن هناك أناس يقال لهم ترى أنت قلت على الله بغير علم وحرفت الموضوع الفلاني ويصمم من أنت حتى تقول لي في فرق بين العقلية المنفتحة التي مستعدة أن تخطئ نفسها وأن ترجع وأن تبحث عن المعلومة وعن المعرفة وعن المتكلس الذي يأتي ما شاء الله يدمر كل شيء لفكرته انا أطالب أن نكون من الفئة الثانية الأولى الفئة الأولى التي لا بد أن تطرح معرفة أن تتساءل أن تستشكل أن تراجع أن تنقد نفسها أن التواضع المعرفي هذا مطلوب مثل الغرب تماماً الغرب أكثر أخلاقاً منه في مسألة العلوم في مسألة في مسألة المعرفة إذاً القول على الله ما لا نعلم إيش النماذج منها النماذج كثيرة جداً ما أحب أن يعني أن أفتح الموضوع لأنه موضوع فلسفي معرفي سأبقى في السيرة المقصود أن هذه الأشياء التي حذر منها الله عز وجل حذر منها المسلمين من اليهود من الشيطان قد رأينا أن بعض هذا تحقق لأن التحذير لم يؤخذ التحذير لم يؤخذ كما لم يؤخذ على محمل الجد صح التعبير وهذا نتيجة لأهل الكتاب اتبعنا أهل الكتاب في أخذ الأشياء بضعف وما أهلك أهل أهل الكتاب إلا عندما أخذ الأمور بضعف والله أمره من يأخذوها بقوة وإذ رفعنا فوقكم الطورة خذوا ما آتيناكم بقوة المعرفة والمعلومة الصحيحة يجب أن تؤخذ بقوة وأن تعض عليها بالنواجد وأن تقاتل من أجلها المقاتلة المعنوية طبعا إلى أن هذا التمسك بها يشق لها في الأرض طريقا أما إذا أخذتها بضعف والله صحيح لكن ترى فيه كذا وما نبغى يعني, يعني المداهنات المعرفية هذه هذا تميت فبنو إسرائيل الل لما أخذوا الأمور بضعف ولم يأخذوها بقوة, بقوة وصلوا إلى عبادة العجل اخذوا الأمور كل مرة يعني يسهلون اليوم نحن نأخذ المعلومات إذا في معرفة افترض أن واحد اكتشف يعني معلومة مما قلت والله وجدها صحيحة ماذا سيفعل بها؟ سيذهب وهو يعني يبرئ نفسه أنه لا داعي والعلماء أبخص وهكذا على أي عز و... ثم يقول الله عز وجل بعد أن ذكر حذر من الشيطان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقوا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يرجعون طبعا هذه تفسيرها يعني يحتاج الإنسان معنى الكفر ومعنى السنة تجاوزها وقد شرحنا أمثالها لأنه نريد أن نأخذ أكبر قدر ممكن من في هذه الحلقة. ثم يذكر الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولئك الذين اشتروا الضلالا بالهدا والعذاب والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلوه في الكتاب لفي شقاق بعيد هذه الآيات أصابتنا في الصميم بمعنى أننا خالفناها مخالفة صريحة تذكروا الآية الأخرى في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ترون المطلوب عدم كتمان الكتاب ليس عدم كتمان الأحاديث الآن كثير من الناس يستدلون بهذه الآيات ويذهبون أخبرنا وحدثنا يا أخي الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الأولوية لعرض هذا الكتاب هذا القرآن الأولوية لعرضه على الناس لعرض ما فيه من هدى في الآية الأخرى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون ها إن الذين ما أنزل الله من البيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب دائما التركيز على الكتاب. سرق هؤلاء الوعاظ والروائيون سرقوا ما في الأمر ببيان الكتاب سرقوه إلى إلى هذه الروايات وهذه الأحداث وأخبرنا وحدثنا وقصة يعني طبعا لا مانع من الاستعراض الأحاديث وتصحيحها والروايات والتواريخ وكل هذه إلا أنه يكون لها الكم الأكبر والهدى الموجود في القرآن. ما له, بيان؟ ما له بيان لماذا لم يقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب والسنة مثلا لماذا قال من الكتاب من بعد ما بينس في الكتاب وهنا يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب معنى هذا أن الكتاب بحاجة أن يبين ونحن يوم القيامة سيشتكي منا النبي شكوى واحدة من قومه وقال الرسول, يا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا لم يقل اتخذوا الأحاديث مهجورة ولا اتخذوا التاريخ وسيرة ولا اتخذوا القرآن نفسه القرآن مهجور فنحن بحاجة أن نعيد للقرآن يعني بعض الاهتمام آه بعدما اهتممنا بغيره من أخبار وجرح وتعديل وسير وأحاديث و... وذهبنا فيها ثم بعد ذلك يعني نأخذ على على عجل نحاول يعني أن نذكر أو ربما الحلقة قد لا تحتمل ذكر بعض آداب القتال أو تشريع القتال في الحلقة القادمة إن شاء الله سنذكر ما يخص تشريع القتال وهل القتال يعني ما آداب القتال في القرآن الكريم وما هي واجباته وهل خالف ذلك المسلمون في العهد النبوي وبعد العهد النبوي أم لا أختم هنا قبل مسألة القتال بأننا في مسألة نعم ما يخص اتباع خطوات الشيطان وكتمان ما أنزل الله المعرفة قليلة بكتاب الله حتى نحن الذين نحاول أن نقدم كل يوم نكتشف اننا جاهلون بكتاب الله وأن الكتاب قد هجر فعلاً فلذلك النصيحة للاخوه الباحثين أن لا يستهنوا بأنفسي أي باحث أي عامي لا تستهن بنفسك بس بشرط لا تستعجل تدبر واطلب من الله العلم وسيعلمك وقل ربي زدني علما لا تعول على كتب تفسير ولا كتب حديث ولا روائيات عول على تعليم الله لك وثق تماما بأن الإسلام سهل وميسر والقرآن واضح ميسر الله قد وعد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مذكر؟ فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها يجب إبعاد الأقفال هذه الأقفال من العصبية ومن الكبر من الخصومات هذا الأقفال المذهبية والأقفال التي تصدنا عن كتاب الله يجب أن نبعدها لنرى كتاب الله بعين هادئة وقلب نفس زكية تأمل رضا الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www